بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> الوجه الأول أن نستظهر من دليل شاطئ ابن الإمام أنه كان هذا استطراقا إلى مشروعية الحرب فحينما تكون الحرب دفاعية فهي مشروعه على الحرب وليس لدينا فقيه يتزعم الأمر أو لا نؤمن بولاية الفقيه وليس لدينا ولي منتخب للأمة بناء على الإيمان بالانتخاب والشورا، وإنما هم المقاتلين لأنفسهم طبيعا راح ينتخذون واحد يجعلون أمرا على أنفسهم بأكثر من هذا ما ممكن عندئذين ما دام أصبحت الحرب كل تلحق بما كان بإبن الإمام فإن إبن الإمام لا نفهم منه شرط إبن الإمام لا نفهم منه من عثبات الحكم والموضوع أن تكون له موضوعية إنها الموضوعيه لمشروعيه الحال هذا الوجه الأول والوجه الثاني أن نفسر الإمام ليس بمعنى الإمام المعصوم ولا بمعنى ولي الأمر العام الذي هو إما الفقيه وإما المنتخب بما أن على الإيمان بمبدأ الشورى وإنما حتى الأمير الذي نفس هؤلاء المدافعين اضطروا إلى أن يعين لانفسهم أميرا تعينوا فيئة الحكم هذا الجزء الثاني طبعا أظن أن ضعفه واضح فإنه إن أمكن توسيع مفهوم الإمام من لولي الامه المعين عن طريق مبدأ ولاة الفقيه او عن طريق الشورى والانتخاب أ... لو املنا كذلك ل... لان صح هكذا توسيع في مفهوم الامام من إن الواضح انه ليس هكذا توسيعا صحيحا الذي هم نفس المقاتلين المضطرين الى القتال دفاعا نصبوه امرا أن على انفسهم هذا, ال... هذا التوسيع بعد في نفهوم كلمة الإمام بعيد جدا فالوجه الثاني ضعيف، الوجه الثالث والذي كان يبدو في اول ما طرحناه أنه أدل نجوه وهو ما قلنا من انه خب أدلة التقسيم دليل التخليص والتقسيم أمدتها الآية المباركة الآية المباركة مطلق وعلموا أن ما غلنت صحيحا أن المورد مورد الآية كان هو الغازل لكن هذا المورد لا يخص الوارد مطلق هذه مغنية مغنية الحرب ففلا خوفه فلا خوفه الباقي لما الاطلاق دل على أن الخمس كافي للإمام ويشمل هذا الفرق والبقير المقاتلين بعد والمقيد صحيح وعالية الموهب وضحنا أنه غير قابل للتقييد في المقام على نكتين ثانيتهما أنه اصلا موضوع المقيد كان السبيل يبعثها الإمام وهذا أصنع من فرض دفاع أو فرض غيبة الإمام هذا الوزب الثالث هذا الثالث انتهينا إلى إشكال فيه في آخر يوم من أيام البحث وهو أنه كذا هذا معناه مره رجوع مرة أخرى إلى إطلاق الآية المباركة بعدما فرضنا أن المقيد قاصر عن التقييد إطلاق الآية المباركة والإطلاق الآية المباركة من الخمس واضح. يعلموا أننا غنيمتون فأني الله قائم غنيمة, غنيمة حرب وإن كان مولد الآية الحرب الغازمة لكن الآية غنيمة حرب فالإطلاق إطلاق الآية بلاحظة الخنص واضح لكن إطلاق الآية بلاحظة تكسيم غير واضح لأن الآية أصلا لم تتعرض لحكم التقسيم إنما التقسيم فهمناه من الروايات والروايات جميعا وارد في موارد الغازو ولا رواية واحدة وارد في موارد الدفاع, الدفاع النحر يمنع الوارد في موارد الغازو قلنا اللهم إلا إذا لو أن أحدا تنسك بروايات حرب البغاة وحرب الجنال والدعية طبعا هذا هذا حرب البغاة أصلا هذا فصل مستقل وبحث مستقل لو الدعية أن المستفاد من ذلك الروايات أنه كان من حق علي عليه الصلاة والسلام أن يسبي وأن يأخذ الغنائم كان من حقه ذلك ولكن لم يفعل ذلك لمصلحه كما هو وارد في بعض ذلك روايات أنه الإمام كان يعلم أنه للظالمين كر على المؤمنين فلو أنه كان يسمي وكان يأخذ الغنائم لكان الظالمين بعد ذلك بعد علي عليه الصلاة والسلام يفعلون من نفس الوضع، ولهذا لم يفعل حتى يسد هذا الوضع. هذا وارد في بعض روايات روايات حرب الجمل. ولكن شرعا كان له حق أن يأذى السبيل الغني. إذن السبيل مخصوص بال. حرب دفاعية نعم والفرق بين قصة حرب الجمال وبحثنا ان هناك الأمام المعصوم كان هو على راس القضية بينما احمد نتكلم بنسبة لزمن الغيبه هل فرق على كل حال وقلنا أن حرب الجمال هم ليس دفاعياً بحتاً هكذا أذاك اليوم هكذا قررنا نحاول الجنر خب ليس دفاعياً بحتاً هم كان فعل أن يمسوا الله عليه فتح البصرة مثلاً على كل حاجة. وجه الثالث تمشكل بهذا الشكل وورد احتمال انه لا في الحرب الدفاعية أو على الأقل في الحرب الدفاعية في عصر غيبة يكون الخمس للإمام ويكون الباقي لمن يأخذ من باب أن على الكافر لا حرمه له وليس للمقاتلين أجرينا هذا الاحتمال وعليه فالوجه الثالث أيضاً والذي كان يبدو أنه أقوى الوجوه لم يخلو من إشكال وأنا أظن أن أقوى الوجوه من الوجوه الثلاثة التي شرحناها هو الوجه الأول وهو أن المفهوم أرفاً من المناصبات الرقم والموضوع المفهوم أرفاً من الصحيحة التي دلت على شرط إذن الإمام أنه لا خصوصية ولا موضوعية لإذن الإمام إنما الموضوع مشروعية الحق مع قدور الإمام طبعا يكون تكون مشروعية الحق بأن الإمام يؤمر اميرا عليهم هم من أنفسهم يحاربون والإمام موجود لا معنى له ولكن في أيام الغيبة مثلا و. في فرضي أن الحاد حاد خب المشلوقية موجودة فنتعد ذاك دا الوجه الأول أظنه ويبدو لي أنه أطوله على أن الفرق بين الدفاعية وغير الدفاع غير الدفاعية مشكل قد يتم الفرق بين وجود اشراف الامام المحصوم وعدم اشرافه لكن الفرق بين الدفاع فرق بين الدفاعية وغير الدفاعية مشكلة اذ بامكان مدعى ان يدعي ان حرب الجمل كانت حربا دفاعية بحت صحيح ان البصره كانت تحت قيادة عائشه لكن هذا هو هذا كان عبارة عن هجومهم هجموا واحتلوا البصر والإمام دفعهم وحتى حينما تسيطر الحق على البصر ومعنى سيطرة الحق على البصر يعني أن الدفاع نجح بأفضل ما يمكن أن ينجح هذا وعلى أي حال بهذا المقدار. نختم هذا البحث ولكن يبقى قسم ثالث غير الحرب غير الحرب التي تكون غزوا او فتحا لبلاد الكفر وغير الحرب التي تكون دفاعا عن بلاد الاسلام وانما شيء ثالث هذا الشيء الثالث تعرض له صاحب العروة في العروة وتعرض له أصحاب هذا في الحقيقه يكمل البحث فلا بأس بأن نشير إلى هذا القسم الثالث هذا الذي عبر عنه صاحب العروة بتعبير لو أغار المسلمون المسلمون شافوا أنفسهم فقرة مع جمال قالوا خل نسوي فد ف على الكفار امم عندهم اموال كثيره ناخذ لا لا لا البلاد له فلتكن بلادهم لهم ولا لدفع ولا لدفع العدو عن بلادنا فعلا العدو ما هاجم على بلادنا لكن خل, خل ناخذ من من اموالهم كثير اللي عندهم ناخذ مبلغ من المال فأغاروا وأخر هذا بلغة صاحب العروة أو بلغة مكاتبة علي بن مهذيار رحمنه الله نقول إنه مثل عدو واستقلم أو استل واستقلم وخذ ماله وما شابه ذلك. فهل ها هذا أصل التخميس لا شك فيه لا شك فيه في أصل التخميس على الأقل نفس مكاتبة علي بن مهزيار وهي صريحة في أن هذه الغنيمه تخمس حتى أن التخفيف الذي ورد في, مكا في مكاتبة علي بن مهزيار وهي أن الإمام عليه الصلاة والسلام اكتفى بنصف السدس أظن والأصحاب هكذا فسروا أن هذا معناه كان تخفيفا على الشيعة وقتئذ ان الخمس صار نصف السبس هذا توجيه وتفسير من قبل أصحابنا لمكاتبة علي بن إمهزيار حتى هذا التخفيف الإمام لم يرض به في هكذا غنيما يعني من في هذا الذي واحد يصطلم على العدو ويأخذ أموال على العدو الكافر أو العدو الناصب يعني العدو الذي جامع مال العدو الذي ليس ماله محترم يعني حتى هذا التخفيف الامام ما ذكر فيه روايه علي بن مازير بل قال هذا واجب في كل عام خمسه هذا خمسة فأصل التخمس لا شك فيه. إنما وقع الكلام بين الأصحاب الخلاف حول أن هذا التخميس أن هذه هذه الغنينة هل هي ملحقة بغنيمة الحرب بحكمها قرب غنيمة الحرب حكمها حكم غنيمة الحرب أو لا هذه غنيمة بمعنى العام يعني مطلق الفائدة لحكمها حكم مطلق الفائدة وهذا يعني أن هل هذه الغنيمة تخمس قبل استثناء مونة السنة كما هي حال غنيمة الحرب؟ فإن غنيمة الحرب تخمس قبل استثناء مونة السنة أو لا تخمس بعد استثناء المؤ... بعد استثناء مونة السنة لأنها من أقسام الفوائد والفوائد روايات مونة السنة خصصت يعني قيدت الفائدة بما بعد مؤونة مؤونة السنة الواحد ياخذها والباقي خمسة أيهما هذا هو الذي وقع مثارا للحديث والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أصر على الثاني يعني هذا الغنيماء ما تخمس قبل استثناء مؤونة السنة وإنما تخمس بعد استثناء مونة السماء وحاصل كلامه في ذلك هو انه يقول الايه المباركه والتي دلت على التخميس بلا استثناء مونة السنه ما تشمل هذه أصلا هذه خارج عن مورد آية المباركة خارج عن مورد الآية المباركة لأن الآية المباركة هي في الحرب أصلاً هذه مو حرب ليست حربنا ولا دفاعية لا دفاعية ولا هجومية وإنما هي غيلة غيلة وأخذ الأموال سرقة الأموال وبالقهر والغلب هذا والآية المباركة ليست الآية المباركة راجعة إلى الحرب قول هذه حالة وصحيحة علي بن مازيار أو هذه مكاتبة علي بن مازيار هذه أم تؤكد الأمر لأن هذه جعلها جعلتها المكاتبة فردا من الفوائد قال سلام الله عليه فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فيشمل كذا كذا كذا من جملتها هذه الغ... الغنيمه مثل, مثل عدو يصطلح فيؤخذ ماله اصلا المكاتبه جعلت هذا مصداقا للفوائد اذا هذا مصداق للغنيمه بمعناها العام والتي يستثنى منها المؤونه هذا كلام السيد خوي رحمه الله هذا الكلام بحاجه الى نوع من تنقيص بعد ذلك من جانبين اولا ان مساله ان الايه تشملها او لا ينبغي ان يبين بهكذا اللغه التي أبين ولعل هذا هو مقصود السيد الخوي رحمه الله ان نبين بهذه اللغه نقول ان معنى الغنيمه في قوله تعالى واعلموا أَنَّمَا غنمتم من شيئين شنو هي هل الغنيمه في الايه ناكل بالتفسير المعروف لدى الشيعة؟ يعني مطلق الفوائد أو نأخذ الغنيمة بالتفسير المعروف لدى السنة وهي غنيمة الحرب إن أخذناها بالتفسير المعروف لدى الشيعة وهي مطلق الفوائد خب أدلت استثناء المأون تحكم تحكم الآية المباركة أو تقيد وتخصص الآية المباركة المؤونة مستثنة نعم فقط غنيمة الحرب التي من بعد التخميس تقسم على المقاتلين ذيك خرجها عن أدلة استثناء المؤونة باعتبار أنها أصلا تقسم قبل التقسيم ولذا لا معنى لاستثناء المؤونة وأما إن فسرة الآية بمعنى غنيمة الحرب كما فهمه أهل السنة فهذه ليست غنيمة حرب بهذا الشكل مثلا نستطيع أن نوجه ونجعل القسم الأول من كلامه رحمه الله شيئا فنيا ولكن المهم التعليق الثاني على كلام السيد الخوي رحمه الله وهو أن مجرد توضيح أن هذه الغنيمة التي من قبيل عدو يستلم فيأخذ ماله أو من قبيل لو أغار المسلمون على حد تعبير صاحب العروة هذا مجرد بيان أن هذه ليست حرب طبعا هذه ليست حرب فلو أن الآية تفسر بمعنى الحرب غنيمة الحرب إذن الآية ما تشمل هذا صح لكن هذا المقدار هو غير كافي كأن مسيح جعل من المسلمات إطلاق روايات استثناء المأونين وأن خروج الغنيمة التي تخمس قبل التقسيم هذا تخصيص هون هذا من باب انه اذا كان قبل التقسيم اذا خروج المعونه لا معنى له من هلب في حين ان هذا غير واضح اصل الاطلاق ل استثناء المعونه غير واضح طبعا هذا بحث مفصل سنبحثه ان شاء الله في المستقبل هذا هذا البحث يجب ان يلحظ ويدقق في عدة مواضيع منها هاي الغنيمه هاي الغنيمة اللي عدون يسلم فيؤخذ معنا منها في المعدن منها في الكنز منها في الغوص في كل هذه منها في, من في الإرثم من ما لا يحتسب يعني عديد من المواضيع هي بحاجة إلى بحث لكي نرى أن أدلة استثناء المؤونه تشمله أو ما تشمله وهذا بحث مفصل وعريض الآن أنا أتعرف فقط بمقدار هذا اللي احنا بصدد فعلا وذاك ان شاء الله ياتي في في محله ويجب ان نبحثه مفصلا الان اتعرض فقط بهذا المقدار هذا المال الذي واحد العدو وياخذ امواله هذا بهذا المعنى التي شبيه شيء ما شبيه بغنمة الحرب طبعا ليست غنيمة الحرب لكن شيء ما شبيه بغنمة الحرب هذا هل أن الاستثناء أصلا شامل إلى أولى يعني لو كان شامل إلى أن إذا نقول القرينة التي كانت لدينا في غنيمة الحرب وهي أن التخميس قبل التقسيم ليش كان قرينة على أنه ما يستثنى من المؤونة ذيك القرينة هنا طبعاً مو موجود لكن من قال ان دليل استثناء المؤونة شامل له. هنا اشارنا في اليوم السابق ان أدلة استثناء المؤونة على قسمين روايات استثناء المؤونة على قسمين القسم الاول الروايات التي ومن الواضح أنه لا إطلاق لها لغير خمس أرباح المكاسب وما شابه كصنائع وكالزراعات وما شابه ذلك من الواضح أنه لا إطلاق لها إنما مقصود بتلك الأبواب أنا أظن أن هذه الروايات أنا ما أبي إما قرئناها عليكم أو انظناكم أرقام الروايات حتى تطالعوها قراناها إذن ذك قراناها وانتهينا عنها بقيت الروايات التي يمكن أن يدعى فيها الإطلاق أو العموم ويقال أن هذه بعاد ما مخصوصه بأرباح المكاسب وما يشبه, وما يشبه أرباح المكاسب هذه مطلقة بحيث لولا القرين في لولا الدليل في غنيمة الحظ هم كنا نقول أنه يجب أولا أن تخرج المؤون مثلا حتى هناك لو كنا نقول لولا النموك هناك دليل خاص ولا يمكن أن يقال بذلك الروايات هذا القسم الثاني مطلقة وهي على ما يبدو لي من الفحص اللي فحصت منحصدة في ثلاث روايات هالروايات الثلاث يجب أن نلحظها سنداً ودلالة الرواية الأولى ناقشناها لكن ما نقاشناها. بس يعني بقي. مناقشتها. ما لا. لا لا ما نقاشنا. الرواية الأولى رواية محمد بن الحسن الأشعري. علي أنا. محمد اشعري انا لوات محمد بن حسن ما ادري في اي باب كان نعم ضابط نعيش الباب باب الثامن ليس الباب الاول هذا الباب الثامن ليس باب 12 الباب الثامن الحديث الاول محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن علي بن مهديار عن محمد بن الحسن اشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤمن هذه الرواية قد يدعى فيها الإطلاق بل قد يقال بالعمو في هذه الرواية إلا أن هذه الرواية عيبها أن محمد أن محمد ابن الحسن الأشعري لا دليل على وثاقته فتسقط الرواية الثانية رواية إبراهيم ابن محمد الهمداني هذه هذه في باب اثنعش باب 12 اللي قلتوه هذه الرواية الثانية من الباب الثاني عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه ان الخمس بعد المؤونه فيقال ان هذه مطلقه يسموها عامه مطلقه ان الخمس بعد المؤونه هذه الروايه من ناحيه السنة الكلام يقع في ابراهيم بن محمد الهمداني هذا الرجل وصف لكر بشانه امران احدهما انه من اصحاب الرضا السلام الله عليه والجواد عليه السلام والهادي عليه السلام يعني من أصحاب الفئة منه ووصف أيضا في في في بعض التعابير بعنوان وكيل الناحية طبعا وكيل الناحية مو مقصودة وكيل الإمام صاحب الزمان عجله فرجه ومو مدرك حتى العسكري هم هو ما مذكور في أصحاب العسكري حتى العسكري هم ظاهر ما مدرك فالمو مقصود وكل الناحية يعني يشبه أو يصير مثل النواب الأربع يعني يصير النواب خمس مثل نوج لو كان هكذا خلمنا كلنا في وثاقته ليس هكذا وإنما العلماء المتأخرون يسمون بالناحية وكل الناحية هذا التعبير وارد بشأنه. من هنا رأيت أن البعض يعتمد يقول هذا وكلم ناحية بعد ما ممكن التشكيك فيه وثاقته والسيد الخوي رحمه الله بالذات يصر على أنه له الوكالة لا تدل على الوثاقة على كل حال باقي هذا هذا لو أننا آمنا بأن الوكالة تدل على الوثاقة إذن يتمثل الحديث إذا لا لم نؤمن وقلنا بما يقول السيد الأخوة أن الركار لا تدل على الوثاقة لا دليل على وثاقة هذا الرجل هذا من من ناحية السند المهم النقاش الدلالي سأفرض أن السند تام النقاش الدلالي هنا التعب. تعبير رواية الشكل يقول إن في توقيعات الرضا عليه السلام أن الخمس بعلمون الظاهر أو المظنود كما هو الحال في التوقيعات عادة أن هذا كلام الإمام الرضا كان جوابا على سؤال، هو أنه ما كان يجي توقيع ابتداء عن الإمام إلا, إلا اللهم النادر عادة التوقيع كان جوابا على سؤال. يعني شخص ما وجه إليه سؤالا وإجل الجواب أن الخمس بعد المؤونة والسؤال ما هو من إحنا ما ندري ما واضح أن السؤال ما هو لعل السؤال كان عن أربح المكس أو ما شابه فهذا يدخل تحت عنوان احتمال وجود القرينة المتصلة وهذا بحث مفصل في علم الأصول كلهم قالوا أن احتمال قرينية المتصل يجب الإجمال لكن اختلفوا في احتمال وجود القرينة المتصلة هل يجب الإجمال أو لا هذا بحث مفصل ونحن اخترنا هناك أن احتمال وجود القرينة المتصلة هم يجب الإجمال ما لم نستطر أن ندفع ذاك الاحتمال بظهور ما وبدليل ما وهنا ما دام ان السؤال ما الا ما معروف فلا نستطيع ان نعتمد على اطلاق هذا التوقيع الشريف هذه هي الروايه الثانيه والروايه الثالثه والتي هي افضلها صحيحه وهي الباب الثاني عشر مما يجب فيه الخمس الحديث الأول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة كتب عليه السلام بعد المؤونة هناك السند صحيح واضح لا غبار عليه فيقال ان هذه مطلقة الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة كتب عليه السلام بعد المؤونة هذه مطلقة تشمل كل ما يتعلق بالخمس لا يقال هكذا هذا العيب الوحيد الذي يمكن ان نبرزه في دلاله الحديث ما يلي وهو ان السؤال طرحه احمد بن محمد بن ابي ناص البزمدي طرحه بلغه القضيه الشخصيه ما طرح بلغه القضيه العامه يعني ما قال هل الخمس بعد المؤونة أو قبل المؤونة فالإمام قال بعد المؤونة ما قال عكبه إنما قال الخمس أخرجه هذا يسأل عن ما سألته هو عن قضيه هو الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ونحن نحتمل أن حال أحمد بن محمد بن أبي ناصر كان واضحا de imam kan jaarduffel, de harun kan jaarduffel. We hebben de binnemhandel, we de binnemhandel. Nass, de binnemhandel, ik de binnemhandel, de binnemhandel, de de de إذن ما معلوم يعني احتمال أن هذه قرينة خاليه كالمتصل كان في كلام ابن أبي ناصر يعني هو من هالناس العاديين اللي عدهم كل الأموال اللي متعارفا كل واحد عنده يقول قبل المؤونة أخرجها وبعد المؤونة ألا ما يقول بعد المؤونة هذا الاحتمال وارد وإذن التمسك بإطلاق هذه الرواية مشكل ومما يؤيد طبعا هذا إلى حد التأييد أقوله مما يؤيد أن الروايتين الواردتين إيه في إيه الدالتين على جواز اغتيال العدو وأخذ أمواله على جواز على الأغلل سرقة العدو وأخذ أمواله هي روايتان الصحلحتان كلتا ما أشارف إلى, تخص... إلى استثناء المؤنظ واحدة نفس مكاتبة علي بن مازيان حيث جاءت ب... باستثناء المؤنظ في, الصناع... في في التجارات أو... او المزارعات بالنسبة لهذا مثل عدو يستلم فيأخذ ماله ما ذكرها الاستثناء والثانية الصحيحة التي تقول خذ مال الغاصب اينما وجدته وادفع الينا الخمس هذه صحيحة صحيحة حفص ابن البختري باب اثنين مما يجب فيه الخمس الحديث السادس الحديث السادس ايه؟ والناصر حسين حيث ما وجدته يدفع الخمس هذا ظهوره في انه من تاخذ جبل خمس لنا ما يقول انه مثلا تاخذ المؤونه ثم تجيب هذا تمام الكلام في المساله التي اردنا ان نبحثها وبما ان المساله تمت وبعد ماكو مجال لان عطله شهر رمضان قريبه جدا ماكو مجال لي لطرح مسألة جديدة فهذا البحث نرفعه إلى ما بعد شهر رمضان مبارك إن شاء الله أما بحث الأصول فهو مستمر إلى أن يشاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته